111. ومن يتق الله يجعل له مخرجا 112. ويرزقه من حيث لا يحتسب 113. ومن يتوكل على الله فهو حسبه 114. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا 116. اسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي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 مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ مَوَاجِدِكُمْ وَلَا تُضَارُّونَ لِتَضِيقُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتَ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 111. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 112. واقتمروا بينكم بمعروف 113. وإن تعاسرتم فسترضعوا له أخرى 114. لينفق من سعته 119. قُدِرَ قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله 110. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها 111. سيجعل الله بعد عسر يسرا. قَوْمَ يَتَنَاطَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا 119. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا 110. الله لهم عذابا شديدا 111. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قر أنزل الله إليكم ذكرا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 صالحا يدخله جنات تجري من قد احسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن